112. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 113. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون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 عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعبون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على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 هم الموت قال رب ارجون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورايه بزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في فَلَا فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن سقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا فِرْنَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَتَّخَذْتُمْهُمْ سُخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمْ الْيَوْمَ بِمَا قَدَرُوا أَن هُمُ الْمُلْفَئِزُونَ قَالَ كَم لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِلَّا بَلَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُنْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ أَجِرًا أَجِرًا أَجِرًا فِي <تصفيق> بَقُولِ يَا فَرْتَلِي وانا تميدي هاي عصر رضي انو سعلي هنا شابتنا تفسير كقرآن كالتريم كأه أفر إلا أفرطاً آيادة بوكا كوباً ياهي آيادة دباتاً يشنبوكا بالعبان آياء كانميدا من, من نفسها سورة المؤمنون آيادة بقل يتبني من سورة النفسية هنا دمباسة سورة عصر كعصر في كوريا المسيطة سعقه حيراً ياهي فاي من قدرنا قسمنا اغنيه لويدينا للمشركين ذا ان نجدك جلدنا ايي حق اللي مدرسين ايي لوجدك ينسي او قفسنا ايي شيء علي كل قال رسولك عليه السلام و حوله وقبر بشره وصبره قال كن انتوا يا كذا انتوا يا صبر الله لا إله but subhanahu wa taala أجره حسيا شر وحشقيا وإن إما له مثالا جري وأن آخره من إيمان إياه بل أفزيكري ولا تفزيكري أي بينك اللاتي صراط بين الذين لا يؤمنون بالأخرة عن الصراط لنكتب إلى إله ودعي هذاك الله خنائي وَيَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ الْأَرْضَ مَلْؤُهَا الْغَوْرُ فَظَنُّوا بِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَظَنَّ أَهْلُ كِفْرِهِمْ مُغْرَدًا كَذَٰلِكَ مَا يَدَّعُونَ الْغَرَّ وَقَالُوا إِنْ تُؤْمِنُوا هَٰذَا وَلَوْ هُوَ يَبِينًا فَوَرَىٰ كَمَا كَرِثَ الْمُغُوثُ دَجِيًّا تِلْكَ دِينُ فاشقيني جارا يوحي وميلا لما يمضي يؤونك لما لا يمضي ووحا لحصوصنا يبرنك سويا يأي فحصوص حقا يبرنك أيوك حصوصنا كل فريد كشرف قارا أيوهين يأي ونكو دم وعد يوانه أيوه يأي كو كان لما ذا فريده ولد لكن لما ذيبه أي تفرع بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم نؤربه يجبك يا أهل ما سأشركه كل قلت آيات دنبيل لكن الملاهد لا يل أيها بولي سعنايا <تصفيق> قال تعالى أبو أمر ولو قر فحناهم مشركين تأمؤن حريسا أو وكشفنا أنفيدنا ما بيث وحايا يكسبنا منذ الرنبيب أفارت إلى أولاد إلى قدرك وحيا لها المبوسة لذلك حد قادنا يا ايها ابن كايدين كايداي هو مايان وراد مايان كل لد وتاب مايان سيتو يان هي حددك ان كبرك <تضحك> يا بابا اي كل شيء بني بني سيدا كان مسارين تيمانيا هي مباركه سيجدلك يا ابو عبد خدا ابن يا عبد اي أيها أيها أيها لا أي أن لغا قاسى وعد يوانا أي أن كل فما كلك أيضا عن يوم مايان إلا لذي لا تعد مايان لدنيانه كبرك إلا ضرارك يحددك أي كثبني لندنه سيئك ويأمه كبرك حتي سلاك فأنا هراظ الله شوارك ولقد أعجب أخذناهم في أنك تظن العذاب أي أنه هراؤه تظن بارسلقها باريه عليه الصلاة والسلام إلاه في سنة بارتاين أبغته إبنا للنصف باريه تدلب أمام ذاقورته قالي فقالتا تدب السنائر وحكيما لنا وحكيما خلالين وآيال خلاله ما لافك تجارة جيدة ما قائل قالها سيكراها القدر إبودتنا أدوم عنه حالا لنا يوه أن لعنمنا عنه إلا يرقين فإسخدوا سبنا أبتين مدين لا يظن تصابيرا قرابة وغاغاراي زيدين كده ايو كول سوذيري خير كان كدالهت اسو لاو غاشان دالا قالكي بات دلا مايشي ضروري أباري افاري ضربا دلا مايشي خرس هاذكو رورينسي من كاسا وبيري واددوا ادمه اخذناهم ان ان في ادس قلا رضوا اولو قت قلا خمس ما اي يرهب بهم خبقوا ما ينجل أهو وما يتمرأوا اسكوا ما ينبههم بهم تمرأوا وعوه إنهم كيبانيه ألوان ساكادوا أميدان داري رمضانين بكاليين إلا المؤسسة ومارك عبدالعسنية وفلس كلما كاببا وجيغلايا تمرأوا أمارك وآل ربي حضير بباطاتهم من الإعباء يسكوا بهم بهم كوايا ألو مرد باب مرادة ما أين درحنوا مجلعين لربهم وما أين درحن وما يتلرعون اسكم ما ب بهم دينا بأ ملك الدنبانة أريمانك حتى إلا فتحنا إلى أن نفرنا أليهم فرقوا الله بابا بأن نغفرنا فالعذاب عذاب صعيبة شديد درم ويوم البدر أي أن نغفر قل قاسى الله إلا قورت باب عذابا درم هم يلا فيه على الغدر يسا حين نبنسون يا وهدي حرار اتباري عجلة صف فمن يبدأ اليك بيك قوسنا يا الان قوس شد الله قوس آنا قلوا بنارين وقال الله في قوله ومن يغنطه من رأمة ربه إلا ظاله قلت هذه عباري قابيا مصير قورتك وقالي وحابو خيرك كيفرد شدوني ما قيل لباته بارته ما قال بلغام وصدق الشاعر الحكيم في بالي إلى أن لئن ألبتني ألف حجات كن قف أنجري هذا أي علامته هجائي منك لا يتقطع أنا كن قف جري هذا أي علامتي خدناه أنا الكان كاري متقول زمها إلى أن قف قامو نكا غوسم يدان كل كألف أمال قلنت من رأمة ربه من الكفر إلى أن حريث الله وقف سجال الموت كل كوداهم فيه مبلسه وبعطي الله ديه أركان حريث الله ديكبه سنائيان ما دوا كن يقعيان وحي للسؤال قالين جرى أن علي صراع ابنه وضفره إذن كان دموني قاله تاماها وحي نعمها أعصمري وقام أعطمقا وحي ببعطها أعكو المدنى وأكو سبرايا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله حجاذا لأمر المؤمن وحجابنا غبوذا إن لأيام تلا يقفك مؤمنك إن أمره كله خير أمر ما من كل من إليك خير بمئة إن أسابته صر خير أدول لك شكر فكان خير له وإن أسابته ضر بل هذا الذي عدنا صبر فكان خيرا ولا يكون ذلك الا لمن امن وصدق الله سبحانه في بوله الا يصيبنا الا ما كتب الله لنا علينا ما رب حين لما يدا ويخاف كل هم من جبوس مليقا امر في يدنا غالي من فيها حدها البحر انت كاكيه وصبره الله يرحسى حبيث الله أقل سينا ومعذنا يا لك وكريم إن يجلوك على ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكيا عليهم إيقو مركب بن وقبتن وأقوستن مركب لا وكبن ولا القرآن حمناهم ونحاريس النب قال مشركين في القرآ وكشفنا أنه كدل ما بهم وهي إياه كسبنا من ذر رباتها ولم يأتي بذلك ودرها دعا وقفارها دعا وحيبنا برسولي فدعنوك قبلنا الحمد لله ورمنا اليانا يلد واتاد ميان سوى دميانه ويأقرر كذبه يبا يعنه كوالاك عدي سمايا ولقد أعبدا أخذناهم لنهراء مقاباني ويالعذاب فدعنوك قبلنا فما استكانوا ما ينجبعين يحبهين وما ينزلعين amma yata'maru an allama ayambariyun bismana dulay isku mar'a ayambihin bihim hatta idha fatahna ila anfarin ala yumkarquda ta'ammanu furlan biababin kalamu sa'ila shadeedan ilaa baabina min baabi furlan khul ula fihi anadgiru iza qabayna musun ka goosain an kulli khairin khair laki wa ka goosain an arja كل كل لقب كابوسي من الجعان فلالي قص كا غير تشكه من نغدين من يقال وقال لنا كل كانوا هذونك انو دير رجا والخوف كله راهو خدات جنة غدو نسيت و غير من نغوت فاماموا مكر الله فلا يامنوا مكر الله ان القوم الخاسروا كل كانوا هذونك وايلو دير رجا والخوف رحمت ربنا قولوا خنقتوا يقولوا ربنا تدعو منكم بغير أو ما أي نبتة بين الرجاء والخوف؟ قال تعالى: خذوه إلى وجوه وحن عبد الحق الذي الله أنشأ بره لكم مينك أسمع نقل بعدين بره سو في لسات نكلت النقطان إلا الذين شاروا ما كانوا يلون الذين كذبوا أمر ينعي الذين كذبوا أن يروح الذين بره أسمع نقل كل جو سواد وااتي تكمفك امرك وقوف كما كان يا رجل يا اي يا ولا فيك سبع يا في كل ذي قلبي يهرج قدك ما بني يهرج لا لا كل قام من الله في قوله إن خلقنا الانسان من نقطه انزاج المبتلي فجعلناه سميعا بصيرا ادبح النغلا او اركنه على مده انا نجرب نو انا ننسى شنو نو نو انا ننسى شنو نو نو واهي وكديمو افعل وهذا اسمو بلاصفل وها هذا مايني فكر مخات جراتي حدا المقل جريم ارجلي نضكاس مفلفمه وواركلام هاركو شو حلو فهمسينين لما لهود به دولاي في شاريه ما غير بابو فهمسين لا نتاش نديهنا لايا نكون لا لذلك مرخوة إبريال مكلف معه صالح للتكليف معه وعلى أحبان ملك وعلى أحبان ملك لكن فدعيناهم سميعا بصيرا أهل سيئهم النظر أن شاء الله في المصنع ما قلبها يباقين أبورا ولا بصارا أرقيا الباقين أبورا ولا في ذاته قلب يالهم على الغرورية أو على الغرورة باقين أبورا حسيا شيء قليلا وحاير ما هات ويالك تشكرون الله نعمل إيسا من يلي أتكون مع هذا الإنسان ويرتعي شكركم قريبا جدا كلام عبدنا خيثا من نعمل بعض باتنا الذي يحد يلي يلا أكون إبن كإبن أبو رايز في الأرمي إن فجل إيسا أي إبن كأبو رايز وإبن كإبن صالح ودجنته وإيه تبوهين لا إلى غيره أحد كروا ولكيد أيها تحصل. شاد أنت يميزين كل مناي أدن لك رواتنا وعنوارت الظروبية أدن لك توحيد أسلوا هواين وكذب لمن دونت وهو وبرمها الذي أعادك لسوحي كنت الله نفتج لي أوحن وليا وليميت أن لها واحد دنيا كنت رضى النفط ونوقفتنا كقال النفط وله أن لك اختلاف الليل والنهار مالينك يا هالينك إصدام مريدا أيصدام مرايا أنا أرينا بلدك أيش هو سعيدين ما ناية مالك أتجاية مالينك أي ما ناية هالينك أتجاية مالك هو عديها هالينك هو ضروري غالبا مالك هو كروري مركنا كل هذا لا فلا تعقلون قراد الله إلها ما ويدا جراد اللهين إلى وحاسن يجئون إبادا مذيعي بعثي في النشور هي محبوها ما ويدا جرّكين ابنك هذا وجد سليم كوتز إلى إسقاط بري حذن المالك أن لا بني إلا من أراد الله كما هو إيمانا إلى وجد سب إبادين أما إن وبعثي يسألين أن يوحبكوا هاي أفلا تعبروا مويدا موحقا لنا سلام عليك الله وراحظ لي وحدي تقميد بوهل رغضي قل كا تقميدك وحبا بإياقظك المصعب يمان جيزا قل فولها يديا لقد رأى أبي أوروح كشبار كل قيائي تسكعدون كشقيسيان مواقرة مناقشا مواقرة إن أعفاما مواقرة وحيتا قيائي وجدنا آبانا على أمتي عندما أرا فر متد جو قال يا حسان دوله سجد قالوا مثل ما كي علمنا ال قال الاولكم لا روى ايدال علمنا الى ال قال من كل دار متنا كما رصب عندنا رصب عندنا كلها البعث والنسوء والجزاو والحسر أميدي بيهن دليل وحي كان بيهن كان بيهن يا أبن يا أبو يا أصر كان ميهورك أي أرمثان نقول بيهجيك بحلق يا لينا إنه جهنا إذا سيكاكك بيهن قول لك يا بحلق قول لك الله إلا الله أعضاؤنا أبا ياركا نجلنا ورئي أيها هذا باعتقاني الجزاء إلا الله الله سألي من قبلها دكار وعلى صبحينا ومجدنا ومجدنا والذي يجي لي قل فإن هذا ما هذا وكان صبحي أنت الشيئة إلا جزاء إلا قيامنا ما رأها إلا أساطير الأولين يبكي ورئي كتر الكتن وقل أكاذير الأولي أساطير الأولي يدخل الرأي سيكذا بي أولوه صور نقيوه أولوه ناساس ملك ثاني أعدناه كلك أدينا هو أولي أي الله لا وهو أعد الذي أحده أنساء أبوري لا كفر دينك أسمع مقر إبين أبوري ولا بصار أربي أبين أبوري ولا فجرة قلبي ألوه أمروه قرطه أبين أبوري قالينه عالي أبين تشكرون انتظر لكم عظيم عيسانا ويرتعي وآدواتك إلي حواستاني برعنك ليتنقى أموري لتدني ماذا سعطينا كل فنطة ليتنقى بها بنيو كل تدني ماذا لقد ونيو قلت أنت مقل ويلو أرقنا ويلو قلبنا ويلو أنت أنت وهذا الحجر صوى هل يالك عاشقينه قلت أنه ماذا إلا أن هذا عليم وهو الذي يعدني لراكم من أموري في الأرمي كلك جوريسا وإليه إلى الله آيات عشرون سادت بنتين لينكم منا لا أنحاسبكم وإنجازكم على أعمالكم إن خير بخل وإن شر بشر وهو وحَالَ الرُّنَا الَّذِي أَعْتَدَى بِحِيْمَةٍ وَلَيْلَةٍ وَالْمَيْتُ وَحْدِهَا وَلَهُ كَلِمَةٌ إِخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ حَذَّانِ فِي أَمْرِنِتَا إِسْتَرَمَرِ دَوْلَةٌ أَفْلَتْ أَعْقِلُ إليه وحكرتان وركيدا قالوا أيها مثلما هذا المعلمين القالة الأولين كلها رأيها ذا وكلها رمها أيها ذا قالوا أيها ذا أريد هذا من بمانه وكل ما يهانه طرابا على وإذا من لفه وإنها النظامية كل أبرزونا كلها سابحين دونا وإيهدين لقد وعادوا إليك وديوه وعوال لشهي جري من المريك <سؤال> <سؤال> إذا محجر الله مدن وأعدبا أعدنا أنه إنا لا نحن أنه لعدد جوهنا يوه أباونا عبدالياركما يهرون مالي أي هذا واركم بعثه إلى النصور كهو من قبل هذا كور وحمس لينا لأنه أركم فالفهرم هو إن هذا ما هذا وكان لشبابا هنا سنعين إلى أساطير الأولين ونبيه مالي شركونك الذي نما علي تناسخ الراين كل هذه ما هو قد الله توصي تصي استدل دونا يا راي باثري واين او كل حاول يجدا كان مريسا اي اغنى الله وان لبوق كان اليوم رب وحول الا كل جو اابد حد ادلهان قرت طلبنا وحول الى اوجادان من البعث النصور وحكاً مقودة قال الله أي أن الله اكتبع بكاعه ومحيك كالدويه أبو رضا مانت ربي أدونك أبو ري إذن يقول يؤون الله يتكتون سيئ إيا مركو حقادي بالرسائل محيك كالدويه بلاصي قال تعالى يقول وعاطر الرسول الله اللهم كان مجنفين في قال أخير ويد ديدي اللهم العابدان ديدي وحاد كتر هذا لمن ياله الأرض منك يو ومن انك فيها أرض لدنيا وكتبا ياله فأسه بوئيدي يا أبوري يا حنطا يا مامولا حتى من ذلك خلق الدنيا الدنيا ملك الله ما يلغى بالله إلى يومنا هذا يبقي يا إزيانك كلهم أستطيع يا لامانها أحب بيشارك ربنا بل كلهم أني غالي انك كلهم أني غالي هدان بوريه وحييري إلا اعلمه قلت قلو حاطره إلا من ياله الأرض وضلك إلا ومن قلوك فيها قدسك إن كنتم هداتي تعلمونك ووأب ياله قلو يوسدون فيه جوابك لوال لوال قلت سأل بصير وحييري سيقولون لله باله إلا الملك غمورا كما تقلنا إلا هباله كل قلوك وقل عيد ثم نذهب الى طورانه خليك لما يقولون ان اللغه دول كل كل يقول كلوب على كنوا حاضر الاولين حدثت جراتهم كيو وقت شغل بين كل لكن ان الله سلطانه حسوس ما قلنا على كان من شيء كلمه عباده مديه ما وصلنا حدث وحنانه الله منك يواك سر وهو الله ما شقت وعلى أبوره إمنا كليفه سابوره وليعلى لك كليفه ساره أفلا تذكرون إنا أتكرك كليفه آبدان مع عسطان وقرتان إن بعث يسو مقب قسو عقوها إنا مع قرتان سؤال لبعث باتنا تاسب الكيائي قريعي خيوك عدنا قل وحاطر هذا الرسول صبنا من أحد وأكما غبو صماواتي إلى الرب يهوه وكلمة ربي واتين منذ منذ الخالب والمالك والمربي سد على أي معنبر زا كل خياب وريه إلى ريال كا يانا له يانا مامولا سمواتي يا السبع أتذبلها وهم العرش عرشا تذبله ما كفر يا يارهم مامولا أو أبوري عرشان عظيم وينا كم يمكن بعد ما حشى جواي كل سوابغه ودركسينه كل جاس سجن كربونا سينقرون وارك خرماله وحيبوه دونان يلاه إذا اضع عريق يأعشق باله قولك قد مكروه جلانه فقل محاتبه لأوه فلا تتفو ما هي كعب جوتينه اسدورتينه هردي سيعدام كيسا ما هده بندعي سين ما هده آسيني سين الكبر وارتكاب المحاسر ما هكا جوتين اليمان ما باله مولا ما سامسوم شارس بهذا كنا أيونو كان كان هذا الليل حذلا غير كان ك هذا الليل وعندما يسكت إل آخره يؤمن إلى الكسجة والوعات إلى من قفك ك أحد واقوما أيديه أيد تعنتي سقوط بنتاي ملاكوت كل شيء هو لا يسكت شيء أعمى أدات الأمين وكل أوان لا كان كلمة الملكوت منك ذي ومبالغ الله سمعه ملكه إيا الرهابه إيا الرحمه الرحمة والرحبة والملك آمبالغة دركات وإن يتاله دري قولك إرئي دم دمئي أود درك رحال لهذا له وإن بعده سكتران وهو أحد واقوم نجوله رببك بادي قصيد النبي إبراهيم انت الله ماي قام الله قده بي الله قده ري وإذا انك عدك يسوطك أحكى بذبادين يحمي ويجل وقد كن سهونه كريا ربا أنه بذبان كريا بذبادين كارا إلا ولا يجال عليه أصدقفه برسنا أحكى بذبان كريم أحكى سواكوما إن كنتم هداته تعلمونك وظهد إذن تنفيذك كذرا سيطرونه حبيبنا لله إله واليحد كأشيغيسو قل كأين قول الحبود لك قل وحاطرة رفاء الناس ذات تسحرون لإدين فليه شيدان صدوا إدين فليه نسكح لي حق واكا وأبدو من أودان زميسي قل كابتالتان إنوه ملك الربودية ونجد مران كمدهم صانا إلى اللون يقال نقال هذا واحد جوابتان بحنا كفار القرسي قل كأيرك إيا بمك إيا القيرية إيا النراسة حافظ الله فانتذا انت فاي سدئيني ابدك ابنرا كمدعي مسلمية قال والاسم يقيمي تذلك وكتغنا الانفاذة فقط اعبدوا الله ما لكم من رأي غيره فقال سنة واسبيدة وكلمس عابدة كنت تذلك بين الانبياء وامامهم اذا اجل ان الربوذية واحفر جلي قرر وهم لن يتبين في الحق والاب توحيدك الى الرمونيه والنموره في الرساله لموا ان ثغدان ورعط او سبن او كما دم بزوي كما انهم اذا قال كاذبون كل كلمه إنه سبعة في القيامة سمنزين إن أروه لين إنو بالعندم الإنسان يولد أول على الأرض بيجي الله كده هواي براتناهم الحب يهمنا مني ما أن إلا تابو بين ما تخدع الله ربنا من ولدين أروه من ولابنتين كبر نجنا من وما كان مناهني ما هو جريد من إله إحب العبد النجيل إذا حبي أبا لك هاي الهي الله أنا انجر إلى لا ذهبا ولا تغلا كل إله إلى لا أرك بما كفته وخرقوا من ولا تغلا كلك وأنا كرخ جسدينا ورني من دافعنا ولا الله من ولا جينا من هو أتقنا ولا ألا حكورنا كلها بعضهم إلى يلف كركب على بعض كركك لككر نقول الله كل فادميا خريف رم رزومرتي مركي نوما إلى يوم من هذا أسمرا كمغ قراء هذا الملف صبح هذا الملف على الملف اللي يلضم مولا تلا لفان وإلا هم كثيرا من الخلاة يبغى بعض على بعض خدش رادم مجدو من ما دفته لمن قطه نورا كمدداني كرتو ولا من الله كل خاصة نبدو يبقى صوته وظلوه قرنكرا وحدانية الله عز وجل سبحان الله إله بنا ببنه أما وعي نسبون كتل مع مايانه قم حدي عرورو شاكا خوانو شاكا شريك روو شاكا وعفي عزو شاكا وعاشعبا إله حاجلا بالعام لدرسله إيا إلما لداله إيا شريك لزميزه لا في ما لا تبوش في وقت مرمي ويله، أولادنا جريسين وقت مرمي لا كذب بسك، أقدار زتين، أما يشكو على درزتينا، كل يعشق في الله ويل، إذا عروريو نافيو سرييو، وعصب الله في أكنا، إنسانا إزوليه، فإن العزة لله جميعا، قلنا ربنا يوم، سبحان الله، خب إبن أم بلنا، أما وحاي يخبون كل ما مايا. وعلم الغيب وحق قرسون إليك ألي يطمع وحن أحضر غيب وقرسون إليه إن ماذا قرسون إليه أما إسادة وعلم الغيب وشهادة وحن مغضى يو عن مغضى أكتسى وإسادة مد وصفاء إليه كل كما كانوا حق غيب وقرسون مخلوق أبنى إليه رب ان جاء ذو علم الغيب وشاهده فعرض له ان يجري بوجهه ارساله اركايا قلبه مباركيا ان الله عليم بذات الصدور مسكيا ما هو الحي لكن لينا ادينا قلب جران باذن قد يا وش هذا حمقنا لا كان لا بد كل خوف بارنا يا سبحانه فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون كون كن اخر الاخارين ادونك انت ملاجئتي ملايك ومجدني وجن ومجدني وشهيد ومجدني او قناه إذا عارم الغيب وشهادة وحل برسن أما وارسودافي أما لمجاري أما ملك لوجرة إلا يضل وشهادة ألا يقان كاكر كاكر أم غدنا إلا يضل فتعال إدوا ككر نغل أم وحر ككر نغل المشر يكون مشرين تهلك الدب ودان ثانيا من كان هذون مراديال قد الرسول يا هذون نبي يا هذون صالح يا هذون دغيا هذون في كذا القرنا يا لو هاك كنقدن قلوا ها Resul subhanu liyman ehataibuus ibn alaih ala ardu muntiye vaman unka fiyakulayla kusuban in kuduma dati ta'lamu kuwe vahyakan sa'yakulun javab labadnayli kera ahva ramtaunan o kaliyyata illahi yabdaala yutiyyavuha kusuban aykulu haatirada hafela tezakeru inu إن بعضي يا نشور الأخوة عينا ما حسوساتا كل حاتلا لا من أحد أقومه رب سماه رجال الرب ولا أسبت دواء رب العرش عزي أو ربيا العظيم وإني ربنا سيقولون عليك <تصفيق> بهذان إلا ما له ربنا حاتلا لا وأحضر شو قرته لا ما اوحلى بذبادين كريم علي كل كساء وحظى لكم بذبادين كريم ان كنتم اداتي تعلمونك والوحف سيقولون الله اللي به دوناني قل وحاطر على فالناس تسحرون اللي دين فلي بل وحاضبا اتيناهم هنا اولنهم بالحق وارعب وانهم يرى مشركينك بالكاذبون والذين ما اتخذ الله لبنى اليرد من ورد وليك قبرتونا ايبا ميالا وما كان مانا حانا ماهو ايبا لزريد من الهي احد معابونا اذا حدونا عبدك اللي نجري لها لذا هذا وقوص الله كل الهي الهلالك كله بما قدرك وخلق عبورك ولا على وحاقر مقاللها بعضهم الهيالك قاركوض على بعض قارك كان الله سبحان الله فبهو فنان اما فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْمَوْتِ <سؤال> مَأْوَاهُ الْأَبَدِيُّ أَن يُعْلِمَ الْغَيْبَ وَأَقْرَسَ يَقِينِي يَا وَشَاهِدَ وَعَمُقَنَا يَا لَبَدَذَ فَتَعَالَى يَدُهُ كُنُفُدِ أَمَا وَايَ يُشْرِكُونَ اللَّهَ وَلَا هَجْنَا الْيَوْمَ إِلَى مَرْحَلَةِ لَبَسُ وَبَاقِلْكَ قل وحى رسول الله تلا ربي يا رب أني يا ربي قال إما تريني حبابي تصيصه ما هو حقابة إنه عدو مشركين تنحقاب قال الله وقلت لك قلي إنت مرأي حديني ما حبي يا ربي أني يا ربي قال فلا تزعل حيالي في القوم تبعي بحيالي أظالمين قردر سبي ومشركين تلاكوا الله باي تفجدوا إنا أنك يا على أن أريك إن مصوبنا كتوم ما عقابك أن عدهم ضيارني لقادرون وأودنا إتباع رأي من لا تلرنت هي يلا بحث أحسن في نام طبلا أسئلة حمانتها رجفك هي لمدرنا هي قال لنا ولا أبوك جزء الصفو والقف والعرض إنتك جزته نام طبلا صورة ديانك يا جهل ما كلها سيبوري مالك عليها رسولك صبره دافل ونانيهاي إن إليها قفك ينجرون لدوسيهاي ماوها يعني أنك إباع أعلم وحوال بكوك بماوها أن يصفون تلمان مايانا إلى أسلو تلمان أما عليها رسولك أنا قرآنك أنا حقا أي تشويهيا أفعل حماليا وأوهاي وقلوا حاكراتنا إنسي Kadat kappet perden, shaidan kansin oikele, ugailez hiru, ma bulu ahti yalo, rabbiya rabbi, aniga rabbi layo, ahiu maren kaley, bikaadiga rabbiya, minha majati shayatin, shaidan yal, wasul asqadna, ankan maren kaley, wa ahiu, marla badban maren kaley, bikaadiga iba, rabbiya rabbi, aniga rabbi layo, ahi hamurun, shaidan yal, ina ahiu mada. والكرمين دكا قيمغلان بانغاملنغارين اما يدوس سوا قران كسو محمد هذا لليل وهات له الواحد بك ربي اي يحضرون شيبه خير لمن منك بسواسي اللي قولوا لي مات الا ورنا لاي وسنجي بها شيبه كان كرمغارين نحن on قربان قدمن ان هسه جنيسكو دولم بن دي جن الروحان بالله كاين اي قامصر يا الله ilamu bakar akhliba binni isin golay kuwana wa aynahden makarin hada jamman neena kuwana daduweena aw ahma kolka ana marada nafsaniya turun turababa fukibura la ku kibri arana haya hanaw geeyo abasira isin gurdan kishanyo ala fi suqa ganaya kolka rabbi إلى أوراهم كم لا ينجرن أن يحضرون لماذا إنا يلحق <تصفيق> سيادين إنا ما كلا في القرآن كأوقداره بس إلا مسجدو قران المغريو ما قرأ ما حق القرآن <تصفيق> ما ما وعن أروايا مقصده إِبِلْآنَ الْمُخْلِدَيْنَ إِنَّهُ الْحَلِيلُ الْعَقْدِيُّ كُفْكَ إِيمَانَكُمْ كان الْلَّهِ أَمْ قالوا ايها اللعنة وقالتا عرورت ياهونا قالوا ابيلك اللعنة ورصبا وحان ايها اللعنة هناك حتى اذا جامل كوناك احداهم بابتا قفكات حبي الموت اوهوناك وشركينك كو قالوا كوناك يرد الامر اوهو المات الموت ياركو ايها بلاي قالوا هوني يا رب امي يا ربك اليوم ارجعني علي ارجعني مهرا يرجعون جمعه ولا غلوه قالوا وامكر الولي العلي العلي العلي أيوم بلنفعل العلي كل هذه ملك النجاة اللي أدريه من الله ما سماه وحول الغربة اتكسر عن دين ادخل مامه وامح لعل مدني أعماله إن عمل فلو سعي عن عمل ونجزم فيما في مقاربتها شيئا كرجل الله أن تركت وحيثون يا صلاة يا عباة يا دعاية حدك والآن دعاية بان يا اللو كانوا عليمون اياه لا يوجد عودة اللي سيكون درعاية اما حقه درعا بكا كلاما لهيه نحن العبسانة تشورك المه أولا ما شهر اللي يقول علي يا ازمانا والو كانوا بحي مجرده ادوية دنيا اللي خريبه باب دعادي مدرقنا قولك وحيي جنال الدنيا هاي وحييى دنياه نزيرتو ومن بعد سنعيشا فبما أكتذي عرض هذا كأي كان ولو هدوا لأهدوا لمن نهوا عنه وإنهم لكاذبوا لك في سورة من عام هدول الأليكرة القطاع هلكم بيك النوس العالم قلن قرن يبغطي الله إذن فما فائدة رجوعك عند هذا محاقر ما أكتذي كلا أما أكتذيك وحاولا جميعي وحلوري ما قالنا نتكو هذا ليسو قل عالي أعمال صالحاً عدنا كلمة أريوي هو منجرمك وقال ما إسكيري ولا فائدة له فيها وحفا إلي يدنا أو يمكنني ألم نعرك هذا ما فقال بحيو قل الجواب جواب الله صدحات ما أليه وأن لن يرماش الله ومن ورائهم كياشوا شعب وعاء بل حجاب ومسي جاءنا آخرين بلها سنة يعني أدوه حجابه لأيه ومن لما ربا ملي وانا مدة عمر الدنيا وبما تهي حجابه إلى اليوم انتين لك جاء رو يبعثون قولك الله صابحين أيوم حجابه إذن لأيه قل خبرك سورة قلماء هذا ما كان مكان صباح دمانين أدوين تين ورين جاء الله نبتك علامات الملغ واركو الدنيا وكصبر وش بناليلنا دين ساكرك اخيرا هو اكثر من يمكن نقول عليه ولا دي حدين عوام ودلن دا دا حدين دي سر كلمه هل هي هذين ما قاعده انا دكش دمها اول بينها لقد بين سن كلنا واخيار وقدر بذلك هذين يا اصحابي يا وليدي صالح انتي نيتي ابي هويني ويدينك قالوا مالي جوابي لا المرسل ديالي الجواب هو او وهي حنا لا بومبونيين وعاد يقف صاحبي ما تفادنيش يا مان كاين شي باداي عبور ري كوارك لا مركار واحد آخر اسمي انا حاشم عندي انت تتشاكش يكون موقتو يا رهم سلا ديا اما شي كد من هنا كون كان يازانك كينت اسمك سحبالي بيالي الوحدة هوا ديسكو دردرتين أبقى النقصة هادية البحضة إلا هو هرده إيتيسا مراها بيسا أياكل ميت إذا هو حوار ريو لا أقل ولا أكل هذا الرياض هو عيد مودة أما البيان هذا بمقدار صاحبها تقصوا بنهادوه إلا هو عقوم الأركي أيها لقياها هادو سسرجاتك بيانها لكوا أغير كي نحك سنعور. إذا هو حوار كي نجلو كشبه الليه <سؤال> فيدي كي نجلو تسي نجلو كي نجلو محمد اسمي في رده أبيه واريوته في نظن لذي إن فادور كاسوريه كيسا والله غيبا لا يعلموها إلا الله عند ابنه عبداليه قلتها القاسي تاسعن له إليه وقل والله عطى يا رسول الله خد يا ربي أميك ربك لو إما تريني خدا بي تسيسو ما يعدون وعني يبوهايو خد يا ربي أميك ربك يبو فلا تجعلني أميك ربك في القوم تتقوليه أبوالي منه تردر سبي وإنه أنك على أن نريك إن ما أرقابك كان نعيدهم يا ربك لقدروا ماكرنا يدفع راعي من التي أرين هي يبوها أحسن ونقبدا وحقها ماذا هذا الحمد ماذا قبخي يقال لي ماذا كجو فما السيئات فمحيك كيمانا أي أني يا رسول يدوروك فاليان نافد حقي نحن أنك ما علموا الله أنبدا بما هو حاي نسفونا شيخ شيخ أيا وقال محاة لها فضي يا رب أني ربك يضحوذ ونقرد نكاذي ربك ونعم رب ذاتي السياطين السياطين وسواسكو يبا. أي أنك آمدن قال الرب بكا اذن مرل باتكم مدن يا رب اني الرب الذي احضر في خيابون ما دام الله ويا نيمن قدام بك ما انغري فما لا ياتي الا بالشر سيدنا انصرنا لمن نيمات حتى اذا أحدهم الموت جاري قال وهيدا انا خبي يا رب اني الرب الذي تجوني الا تعال أعملنا عمل فرا صالحا عمل صوبا فيما كيان تركت وراء دي عاي كلا ليين مايو إنه وعد قوى درسي كلمة أريوي هو كافر أقالي وعيس كميري حقال ما قنايا ومن ورائهم كلا سوى وعاجلة برزاقوا حجا إلى يوم دي يقار مارين يبعثون من كلا سوى بحندونه قل كبعثي وعد عاي إلى قيام رواتنا فإلى النفق حدي الله في الصوري منكي قيامه سرخوا أبون حقا نبعديني فإذا نقرأ في الناقر فذلك يومئذ يوم عصير إذا بدونك قيامه دين لعفوظه فلا أنصاب حيب الشاكت كي هدنباني أليم يا ذلنتي كي هدنباني فلا أنصاب بينهم تبقى لحظة الماء ما أي قرابة شجر مايو تلك قرابة لا أيهوك على عرائض بدن سبب كماله عود حبوب ما يدلك لشولا من حقوقنا لجودن أبنوك على لينج كل قطيع ملا قط هو حديث بينا دي يا بدم سنجراني أذكر لعجونته أيهود بينا يا وحكا دوسنا يا نفكي أهل كما قال عزم من قائل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه رسائله قد بنيت كعراريه قد ذلك يا ورالك يا ورالك يا هاروت ساك يا عاركاي اي كوغو على الله كلامه المنيه اذا فرعون صاب هي بشجد بينهم ادوموا بذورهم يومئذ ما لن تظنكم يهم الله ففي هي بشجد دايو من هو كان رسول اخرين أمنا عائشة رضي الله انا ويقول دل أغريك وعايتني يا رسول الله هل تعرفون أهليكم قالك إن حقا أمكو قرم دونتان أهلي في ثلاثة موالعة لا صدح قرمش قرم معي وعوّر يا أيد أبارة في الأيدي قولك قبل أركب أبوكي اللي قرم تعمت اللي أقلي أهلهم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 waxaa dhacay waxa uu ragii la isdareeyay korka isbaydiin mana ka degeeyo waxaan go'bkay saxoola islaata mawaziru wa ka fadhii khayrka lugu riday mahaajira ma murka muhammad ila fayay aya lugu garanay oo waawayna lamada ka fadan waxa ku كل كلامك غرابة على الماما يا أما فوديك لهم شيء يا أما وليسك وأمي كفدي خيرك وعادي تاسع قودانا عمر كيف راتنا إنكارك يقول لا عليك ما كان رسلاتنا أقول إيش تيجي كل كم موازينه كفدي خيرك قبلك رسلاته وقفكي كيسا يرا خير تزابته فأولائك هو هم هذا المفلحون كواش يقول إيش فلا أحد في سورة آل عمران بين كسر مرنى فمن جزها عن النار أودخل الجنة فقبل فازو ومن روا أخفف فرط موازينه كفدني خيرك فرط الله وأحوى يسرك سبب من خلك سائرا كل كسرت الموردي أي الدنيا التي أوجي كنا شر سلام الله فولائك قوة الذين وحي خسروا وايهم أنفسهم لفتدوا بوايا العرب يا جهنم في جهنم جهنم قرء هذا أي خالدون كل وجيال كو قلت كو كيهر كيهر كو أي رأي تلفه وحم مردسا وجوههم هذا واحقته النار كل كن حمردين ما ذار كي يهلك ما يذى كل كلا فيه يهلك يوم رأى تلفه وحلفته مردسا وجوههم وجيرك هذا النار ومردسا وهم إلى كأفيها نار تقرء كان الحونة كراف بسرعين عيون والكي يلا فيه بألالة وبنانك يعني وحاويه وحلابه وحاوقوفه الحوي ألالك يا جن كريم قل ارحني يا جمالك مقارك يا غيربك أي كتر امرك اللي فيه ألالة لا تبه توقسن من شدوات ألالك سبع ملكا موقع لنا سبع ملاحظ لأي ألالك لهم وحاولوني ألم تكن ووينا هاي آياتي آياتك في قرآنك تتلع من عليكم كركين سوى عياتك يبلغوا ماغرم وفكنتم تغطى ما إدانان بها عياتك يبلغ تكذبونك وبينيها فأسان نارتي في المردسي إذا وقفك وذكرنا يا ريك قالوا محي لذا مسألة الله والقدر أياه بلين سلام أول خيرنا وقدرين أياه دروا الله ومرتي سأسان نجالوني خيرنا كساقني قالوا محي Habana, ya habana, ennega habi gando, hala badu hatka toraisi, alin akorka enge, shik watuna, ayan darhabaina, akuna wanaane, qayman dar, faanila, adin ki kubadiyado, alin adin ya rusul ya akdi day, hem akri adin, habana ya habana, habi gando, akhijna ana buri, minha narta, fa in udna hadangali madam ba alladano, fa gardaran. Sinaa Marka jäädinyyan Kun sanaa läämmuusnalla? Kun sanaa kakadalla? Javataan läämmuusnalla? Kala ei bauhuun yli. Kun sanaa kakadalla? O kun ka sanaa läämmuusnalla? Maalimtu edelle? Kun ka sanaa läämmuusnalla? O inä yömmen yömmen röbbika ka 1.000 sanaa minkäytön. Kun O sanaa kakadalla? Yömmen kakadalla? On joku senomaan ta, hänille jää musnala kajala, beira, ikso ja tukumau. On vielä halvempi, siinä nartajuoda kuvarakuneraa. Kolke dollari on lähtinyt, enää kala laulu tarj, voila tukelemun merkä päälläne. Kolkeen ja vasta, vasta on ante فأيك يا الله أكبر الرمي يقولوا كون سنة جوابتو قائل أهل بها في هذا النار تقولوا هل كانت داروا بمريسين ونأت تكلموا هنال الهبننا لماذا جواب الله ألي النار تكون وارا هل هو رمنا سببك كن متين الله شئي سببك بقى يسو كان إنه فريق غير من عبادية أبدا ما من بنمريتي ايا قولونا ادوكا ديمجو بنتي ر ربنا يا ربنا يا ربك أبيك وعيدك ان يا ربي يا الله لا تورثنا ما عملوا نبي عاش كنت كنت يا غدفه وان وعدك باث يا جدها كنيه انت والله رماين كل حي من كان ظن فاغفر لنا ان وجب كانا النار ورحمنا اللو ما محريسه وأنت أليه باكرية أحد كلمة جيره آخير الرحيمين الله أوفي عن أبينا واي سأل المؤمنين به جيرا كونا قارضا وهذا المؤمنين كيللتا صغيرا جاس جاس وبدأ المؤمنين ألحقني جيرتا عيني جيرتا حتى أن إله المؤمنين يهي <تصفيق> <تصفيق> حتى أنسوكم إلا يرين به المنسيين ويقال إذاً لقد قلت إذاً لقد أسدوثي أحرفينا مدهبنا ذلك حقنا هذا إلا أنت فارحين تلاحنا أولي يمال أهل يوكرا تير وحي هالمنسي ها إلا هو ليس الشيقة وليس أحرصا وصلات إذا دين طعي قرآن الأغريب كما هالمنسي سي حتى أي مؤمنين من هالمنسي ها ذكري أني أعباء حسوب عيدا أو وكنت ماذا آتان منهم لأمنين تلحقون وكنت قصة الله والخاصة أبيري أني أعباء جزيتهم ومنين توا أبا اليوم ما أنت جاء ماذا يدى المدافق يكون جيران وحانا أبا المريك لما كي استمبت أي سبروت الغاتان على أذاكم لبقى تكون عيسان وعلى الطواعات وعلى المصيمة وعلى المعفية صباح كي صبرين درت أن مانت انتبه المليجي نحاج إلى أن هم مؤمنين تأكد هذه هم إلاك الفائزون كل من يماني وإلاك بطاية كبت بادي كأننا كنت قولي سي فينا نفقاتي اللعفوطة في مين هم ذاك بحلاوة ما يوم أيضا ما رنت بونك الله في بي حجج ولا يتسهل اسمنا قراب ويدية فمن بقاي سبقول أرسنات موازينه كفلا خيلك لا يقول ردي هذا يكون شرتك أرسل هذا كل كفلا أرسل هذا ثم يلا آل مفلحون اليمن وبرموزي ومن بقاي خفت بلاده موازينه من جنارك يقول خذيفوا أتقوموا كراهو زلاده فولائك أقوى الذين أقوى خاسرو كعب قط بيان فوسهم نفيا القديم يخسارة في جهنم لأنما جوده لا ولا خالدونا كوارا لا تنفع وحاجبتها ودوهاهم وجيل قاد الابتر مرضيها أنار مر وهم يلا وفيها نار تجوده لا Aramtakun tekoon, mä voisin aammalloin vii, aiatu, aina aiatkella, tuotaan myös laagriota, alet kuinka kielo, hakuntua ei danahan, vähän aiatka, kuinka luo laagriinainen, tukejikun kuvaan niitä, karu haillada, itrafan أرينا أكرك أننا شيء قوتنا أن ينتقلنا أو أقولنا في دينة وحان هو أننا قلما جد وعلينا ربنا يا ربنا أننا ربنا أهرنا أننا منها النارة فإن عدنا حتى أن قد يقال لما قلنا الله فإننا أننا أذالمون قردر قال أبو ولا تكلمون قال إلى حضننا إنه أمر قوحي إنه كان أهنجر في الدنيا فريق قوة من عبادي أتوما ليلك ملا سلسوبا يقولون أتوما ليلك في عمحبه جدا ربنا يا ربنا أنك الربي جدا أماما همين حق إذنك فوفر لنا بفكة لن الله وارحمنا الله أنه النعريس وأن تأذينا آخير الرحيم إن تنعريسة الله أبو خير بدنا فاتخلت منهم على المؤمنين تلك اليارتان صغرياً كلهم جداً حتى أنسوكم إلى أي ذنها المنسية إذن أنك إباء حسود أيضاً أذن كنتم معتان منهما دعوماً فلأكونك وكوطسلاً إني أنك إباء أجزيتهم إلى ذي أبا اليوم المنطق كان يدمي دابيا مغزرو يبرو على أنكو أهل مريج، ولكن سببته الشهور دول قاتل أنهم مؤمنين من كل بدو سلال، هم يأكلون ألف فجوك ولبناء قال مركز أسوان تندب كم تدلابيط نجيدن في الأرض كل كبرهيسة كل ك في الأرض نجية كل ك نور بواسو جينا كل إيه هذا الضوء مرتين وحضار قشم وفضل في الأرض وفضل يسوك أيها بلاشمية جائرية قال أبو الحميري كان من ثلاثة نقاتهم فالأرض بالقريسة عدد سنين وينترانهم قالوا أيها ذا قلقوا على جوابه يسوك أيها وقلتهم الدنيا القبر في النكسي الله يسوك أيها وما كان الناس ما أدوه مثل قبريات كجرتين أو بعض اليومي حتى لما انتباه الله بلاته سيدنا بها قارسية حبابك أي مدينين اللي هو حباء المنسية مارسي بمبان عايسي ولا قرتانه فاسأل ايه بوعد ويديسه العادين مرايك توعد ريسه اعبقا يالا حصوص لي هل هو قال قالوا مارسا سأبيره إلا بستوب ما إذا ندان إلا قليلا وهي المهانة لو قلت أنكم إذن كنتم أهان الله إذن تعلمون كلهم مدى لبسكم في النار إنت ابن أرتك كتري دونتان حتى ذلك لو يدركت مدنكم أيضا شكتم كلها سعنا هلك اللوثلية أفحسبتم وموحد الله أكلمنا أن إنا خلقناكم إذن أولي عبثا عيار إنا بعنتان أبتان نسمع ميذين أبو ري وينك لمجرمي وأنكم يذينك إلينا أنك أبا لا ترجعون إلى الليل إن شاء الله مياد مليمي سن الله اللي قرى هذا اللي الملك يدبر كالعب يسقنا لا إله أحد عبدا المعابدان مجرم إلا هو اللي مهان اللي رب العرش عرشك عرش الكريم وما قبضنا ومن نقف يدعوه ياره عبداته مع الله يبلج يرده إلها النب كآخرا كره أولا برهانا كره قوص الله سبحانه به وعنه يرى فإنما وعكر الله حسابه كاسم حساب تدريسا إنك ربي شبه إسألتريسا أي حساب تاسعاتي كفق بدا نوعاوه إنه أرنكاين ياه إلا ما مرنسا ليباني الكافرون قد أقضي ذي وقالوا بي ليباني أرخي المايا وقل. فسلسوا بنا واعتراضا ربي يا ربي امي يا ربي اليوم اغفر من المؤمنين الله المؤمنين تقول بخص مرحم اللهم المؤمنين تقول محارسو نحادي يوان تأذيك كلينا أخير الرحمن انت الله خير بدانا قال يا من لكم تغلبوتم نغايدين في الأرض برقبه أمات مراتا أمات حبال كتلتا عدد السن من يعتراضا قالوا يا ربثنا واحد من مداني وادنيا يقبير تأسوقين يوما مالي من بواهي أو بعض يومي أمام مالي بركات نبنينا ينهي بيدرامانه أي محكراني فاسأل اللو ويدي العادي ما استعدني يا وابنه نار بعنطي خصوصا مالي العادي مرايكة يا مؤمنين تأكو مدان يوم البعث فهذا يوم البعث بأله جوابايا إن بلا نبات كل خصاله بيجي إلا بستم ما إلى النجم إلا قليله وحي المركوز في ريم دله ابن الركوج ريزان إنما أتقالع أدوه إلا جوقي والكسر لا في ريو لا بيسكنر يا لو جر أنكم منك أتكونتم تعلمونا كونه فعفوتهم ما واحد ملينا إش أنما واحد الله إن الله خلقناكم إلهمونا أبسطن دليل لا لمؤثمة إذن أداء عابده كشك رسانه أمانتان يارمان ليدونهما وأنكم من ذنك إلينا أنك أداء إلينا أن لا ترجعون وصلى بني فتعال الله ألا قرن أغضي الملك بقرك الحب سكنا أمين عباك يكا قرن أغضي هيا الله بالمؤمن لا إله أحد قال له عابده مجل إلا هو يدامهان أليه رب العرش عرش قابوره لا يمان ملاي اشهد ان لا اله الا الله وانه يدعو الى قبيله تودا ما الله يهدي من لجرد الى ان عبد اخرك قولوا ما نقول ان ربنا له الروحواني هو الله عباده ترج من لجرد فما هو كلمه في شهر قال اي شهر يا هذا المرنتزه إسان الرب فيهاك أي حساب تعتار نتيجة له آية إنه الريكاين منهاي ولا يفلق مرنعين سنقولي سنة أدام نكبة بعده سننه أسنقالي الكافرون إنت أدين يقول هذا حقكو بيدي سننه أركب مائن أدام نكبة بعد مائن وقل الرسول صوبانه ربي يا ربي أليك يوم اغفر مؤمنين تقول الله انت ما عريسة وانت لك يا خير الرحيمين انت ان عريسة لا اقول ان عريس بدا في عن اه والله والله